الملك علينا ونحن أحد بالملك منه ولم يؤت سعة من البال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي مركه من